لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واوحى الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك من قد آمن.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 فسوفتعلمون من يأتيه عذابا يخزيه ويحل عليه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارتنا.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 وقال اركبو فيها بسم الله مجرىها ومرساه إن ربي لغفور إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنيه ونادى نوح لبنيه وكان في معزلي يا بني يركم عنا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 لا صم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيم أكى ويا سماء يا سماء أطلع وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي فقال ربي إنبني